مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خالي للخلق كلهم هو الحبيب الذي تنجى شفاعته لكل من أهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بل يغمق صدنا واغفر لنا ممضان